بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ففي القصص النبوي مجال عظيم لأخذ الفوائد والعبر إنها وحي من الله إنها أخبار من مصدر موثوق لا أثق منه فيها نبأ من قبلنا وأخبار عما حدث في عهد نبينا فيها كنوز وعبر أحكام وفوائد جمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له هذه القصة التي نجول اليوم في ربعها رجل يشتري من رجل أرضا قال فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار يعني قال المشتري للبائع خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض أي البائع إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل وصلت المسألة بينهما إلى طلب حكم طرف ثالث فقال الذي تحاكم إليه وكان حكيما ألكما ولد قال أحدهما لي غلاما وقال الآخر لي وهي الفتية من النساء الشابة الصغيرة قال أنكح الغلام الجارية ولينفق على أنفسهما منه وليتصدق رواه البخاري ومسلم قصة عظيمة في الأمانة والعفة والنزاهة والورع أخذنا العبرة والاتعاب فيما جرى وليس مجرد التسلية بسماع أخبار الماضين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا بعض ما كان عليه الأولون من الأمانة الأمم الماضية وإن كان فيهم كفار وجبابرة وعثاة ولكن فيهم أيضا أنبياء وعلماء وشهداء وصلحاء وأفاضل كان هناك أمانة المبلغ الذي بلغاه في العفة والنزاهة ينبغي على كل مسلم أن يحذوهما يحذو فيه نزاهة النفس اشترى أحدهما من الآخر أرضا فلما حفر فيها وجد في بطنها جرة وهي الإناء الكبير من الخزف مملوء ذهبا إنها مفاجأة ومفاجأة سارة ولو كان ربما لأحدنا هذا الموقف لقال ما دمت قد اشتريت الأرض فهي لي هي كنزي ولن أسأله عنها ولن أقول له هل دفنت في أرضك شيئا أم لا هل لأحد أجدادك كنز في هذه الأرض أم لا ومع ذلك جاء هذا الرجل الى. البائع وقال له الجرة لك وليست لي لأنني اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب لكن صاحب الأرض النفس العفيفة قال بعتك الأرض وما فيها حال هذين الرجلين عجب لأن المعهود بين الناس أن يختصموا للحصول على الذهب لا أن يختصموا ليدفع كل واحد منهم الذهب للآخر قضية التنافس على الدنيا والاستئثار بها دون الآخر و لا يكون للإنسان طمع في شيء خشة أن يكون حراما وكل واحد يقول للآخر هي لك هي لك هل هناك تنزه عن الشبهات مثل هذا أين هذا من حالنا إذا ما قررناه اليوم بيتهافت على الأسهم المختلطة فضلا عن المحرمة وأخذ العوائد الربوية والمجالات التجارية التي لا تخلو من خداع وغرار بل واربا صريح وهذه الكثرة من مجالات المحرمات تجعل المسلم لو سمع بمثل هذه القصة أن يزداد ورعا وتحريا للحق الرجوع إلى عالم وحكيم كان من شأن الصالحين الأولين كل يدري أمامه بحجته وهو يقضي بينهما كانت حجة الباع أنه باع الأرض بما فيها فالذهب ليس له كانت حجة المشتري أنه اشترى الأرض ولم يشتري الذهب الآن في المحاكم والمحامين والقضايا الحجج تورد لأي سبب لإقناع القاضي بأي شكل من الأشكال وبأي طريقة من الطرق أن هذا المدعي معه الحق وأن الآخر محقوق وعلى الباطل وليس أن تورد الحجة لصالح الطرف الآخر لكن الآن في قصتنا كل منهما يدلي بحجة لصالح الطرف الآخر إنه الخوف من الله إنه مراقبة يوم فيه سوء الحساب الحكم الذي لجأ إليه كان حكيما ومدام قد أخذ رأيه والمستشار مؤتما فإنه قد بذل لهما نصيحة هي أغلى من الذهب ولذلك ربط هذا الرجل بحكمته بين هذين الأمينين برباط قوي وهو رباط المصاهره بعد رباط الإيمان ومثل هذين يرجى أن ينجب أولادهما ذرية طيبة القصة عجيبة أيها الإخوة والأخوات حتى بلغ من راوي أبي هريرة أن يقول لنا لقد رأيتنا بيكثر تمارينا ومنازعتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أمانة إذن كان الصحابة يتناقشون عند النبي صلى الله عليه وسلم من الطرف الأكثر أمانة من الآخر ومن الدروس المستفادة من هذه القصة أن خلق الأمانة نبيل وأن هذا الرجل الذي اشترى الأرض لم يأخذ الذهب لنفسه مع أن صاحب الأرض لا يعلم شيئا عن الكنز لكن أمانته منعته من أخذه والاستيلاء عليه وأيضا كان بإمكان صاحب الأرض أن يدعي أن هذا الكنز له وأنه أخفاه في الأرض من مدة ونسيه ويشكر ذلك المشتري على أمانته ويأخذ الذهب لكن جاء في رواية أنه قال ما دفنت ولا علمت فبرق ما دفنت وما علمت فهو لك الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة ولو إلى الخائن إذا اتمنك على شيء وهو خائن رده إليه قال عليه الصلاة والسلام أدِّل أمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك خيانة الأمانة من صفات المنافقين آية المنافق ثلاث ذكر منها إذا أتمين خان والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أن الأمانة سترفع حتى يبلغ الناس درجة خطيرة قال يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة هذا يأكل حق الآخر وهذا يستولي عليه وهذا يجحد وهذا ينكر وهذا يدفع وهذا يغش قال فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا رواه البخاري ومسلم من ندرة الأمانة يكون الأمين واحدا إن في بني فلان رجلا أمينا وقال ابن مسعود رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة وسيصلي أقوام لا دين لهم رواب ابن شيبة وهو حديث صحيح ومن عظم الأمانة أنها تقام يوم القيامة على الصراط وتطالب من مر بها بحقها فقال عليه الصلاة والسلام يصف حال الناس عند العبور على الصراط وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا رواه مسلم فلعظم أمرهما وكبر موقعهما تصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى تقومان على يمين الصراط وعلى شماله الصراط والجسر المضروب فوق جهنم كل الناس مطالبون بالعبور عليه أهل الجنة مطالبون بالعبور عليه في هذا الحديث فتقومان جنبتي الصراط يمين وشمالا إذن لماذا تقومان لتطالب كل من يريد الجواز بحقهما أديت حقي أديت صلة الرحم أديت الأمانة أيها الإخوة والأخوات القصة فيها القناعة وعدم الطمع فيما ليس للإنسان شيء ليس لي لماذا أطمع فيه قد يكون لغيري معروف أو غير معروف فأتصدق به بالنيابة عنه حتى لو كان لشخص غير معروف لا أكله القناعة كنز تعود بالرضى والبركة على صاحبها ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس حديث الحسن هي القناعة فلزمها تعش ملكا لو لم يكن منك إلا راحة البدن والغنى الحقيقي يا إخواني ويا أخواتي هو غنى النفس قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب يعني كثرة متاع الدنيا وكثرة الأموال ولكن الغنى غنى النفس روى البخاري المسلم الغنى المحمود قلة حرص النفس شبع النفس لا تمد إلى شيء للآخرين ولا إلى ما عند الآخرين وكثرة المال مع الحرص على الزيادة هذا عكس القناعة تماما والمسلم يقنع بالحلالة ويترك الحرام يترك الشبهات لا يطمع فيما ليس له يأخذ من أسباب المشروع الرزق الرزق مقسوم وسيأتي إلى صاحبه في وقته ومقتاله قال عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت وحسنه في السلسلة الصحيحة وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها حديث صحيح نرى في القصة الصدق في القول والعمل وأن الصدق يقود لعاقبة الحسنة صدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وأربع إذا كنا في فلا عليك مفاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طغر قواه أحمد وحديث صحيح كانوا حريصين على كسب الحلال لماذا؟ لأن الجسد الطيب يتبوأ المكان الطيب والجنة طيبة يا أيها رسل كل من الطيبات يعملوا صالحا وكذلك تجاب دعوة صاحب الطعام الطيب ونرى في القصة مشروعية الاحتكام إلى غير القاضي يمكن أن ينصب ويجعل ويتفق على شخص عالم حكيم بحيث يقضي بين اثنين أيها الأخوة اليوم القضايا كثيرة جدا والقضاءات ماذا يدركون والمحاكم يعني ماذا بإمكانها أن تصنع أمام هذه الكثرة الكافرة من الاختلافات بين الناس والمخاصمات والمحاكمات والإدعاءات فتخفيفا على المحاكم وعلى القضاء يمكن حل الأشياء خارج المحكمة يمكن أن ينصب أو يطلب من بعض الأشخاص من أهل العلم والحكمة والخبرة أن يفصلوا بين اثنين من المتخاصمين وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتحكيم وهو اتخال الخصمين حاكماً برضاهما لفصل الخصومة الواقعة بينهما ومن أدلة مشروعية ذلك قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكماً من أهلي وحكماً من أهلها يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما قال القرطب رحمه الله هذه الآية دليل على إثبات التحكيم وعلى الناس أن يختاروا للحكم بينهم في القضايا من كان عالم بأحكام الشرع صالحا تقيا فيحكوا بعلمه ويجتهد ويستخرج الصواب الآن يوجد بلدان ما فيها محاكم شرعية ماذا يفعل الناس يذهبون إلى عالم الكتاب والسنة ليحكم بينهم وليس إلى المحاكم المدنية التي تتبنى دستورا غير شريعة الله تعالى شرقيا أو غربيا إذا عجزنا عن محكمة شرعية فالله يقول إن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى صاحب العلم كذلك القصة تبين دور المصلحين في شنف بنية المجتمع من التمزق دور المصلحين في جمع الكلمة وإبقاء العلاقات الأخوية وكذلك فضل الإصلاح بين المتنازعين والقاضي يستحب له الإصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره وكذلك نلاحظ الحكمة عند هذا الرجل الذي اشار عليهما بما أشار كان بإمكانه أن يأمرهما باقتنسام المال مثلاً 50% لهذا و50% لهذا لكنه بتكر حلاً يتجاوز مجرد منفعة الطرفين إقامة أسرة إقامة لبنة للمجتمع عفاف شاب وفتاة كثرة النسل فكرة تزميج الأولاد التي اقترحها ينتفع بها كل من الطرفين وكذلك فيها سعادة وتعدية السعادة للجيل الثاني وعندما يرى كل منهما ولده دخل حصن الزوجية لا شك أن هذه قرة عين إذن الفقه العميق ينتجه آراء وأحكاما جميلة وتوسيع فرص الزواج وانتهاز أي إمكانية لانشاء أسرة والحظ على استثمار كل سانحة لنشر ثقافة الزواج في المجتمع قضية في غاية الأهمية والزواج المبكر عفة وإحصان ولذلك قال هذا عندي جاري يعني فتاة شابة صغيرة زوج هذه من هذا وفي هذه القصة بالإضافة الفوعد المتقدمة يحسن أن نتعرف على حكم الإسلام في هذه القضية فتقول أحكامنا الشرعية إن المال المدفون في الأرض له أحوال إن كان عليه علامات تدل على أنه من زمن الجاهلية مثل نقوش كتابات ويحسن في ذكر فوائد هذه القصة أن نبين أيها الأخوة والأخوات ما حكم شريعة الإسلام في هذه القضية مال وجد في أرض في أرض الجواب في تفصيل تقول أحكامنا الشرعية إن المال المتفون في الأرض له أحوال إن كانت عليه علامات تدل على أنه من زمن الجاهلية ككتابات ونقوش زمن الجاهلية يعني قبل الإسلام سواء كان من أيام الروم أو الفرس الإغريق إلى آخره فهذا يسمى بالركاز فمن يعثر عليه يملكه ولكن يخرج منه الخمس زكاة كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس رواه البخاري وقد يعرفه أنه من دفين الجاهلية بوجوده في قبورهم أو في خزائنهم أو قلاعهم أو ترى عليه صور ملوكهم وأصنامهم ونحو ذلك هذه حالة حالة الثانية إذا عرف أنه من دفين المسلمين كأن وجد عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء أو الولاة عبر التاريخ الإسلامي أو آية قرآنية فهذا لقطة بمعنى أنه يجب تعريفها والبحث عن صاحبها عاما كاملا ويعلن عنها فإن لم يجد صاحبها ملكها واجدها على أن يردها لصاحبها إذا اكتشفه يوما من الدار لكن من الذي يملك الكنز صاحب الأرض أم الذي وجد الكنز لا يخلو من وجد الكنز في أرض من أحوال اولا أن تكون هذه الأرض ملكا له تورث عن آبائه أو قام هو بإحيائها أو استخرجه من أرض خربة يعني ليست ملكا لأحد فيكون هذا الكنز ملكا له بعد أن يخرج من الخمس إذا كان من الكنز من أيام الجاهلية ثانيا أن يجد الركاز في ملك غيره فيكون الكنز ملكا لصاحب الأرض وليس لمن وجده هذه مسألة متاهية ثالثا أن تكون هذه الأرض قد انتقلت إلى الواجد للكنز بالهباء البيع والشراء كما في قصة هذين الرجلين فمذهب جمهور الفقهاء أن الكنز الدفين الملك للبائع الذي باع الأرض وإن كان قد اشتراها من آخر فهي للأول أو لوارثه فالكنز المدع في أرض لمالكها الأول ولا يخرج ما فيها عن ملكه ولو بيعت بعد ذلك وإذا لم يعرف المالك الأول ولا ورفته يوضع الركاز هذا في بيت المال هذا بعض ما ذكروا فقهاؤنا في مسألة لمن الكنز في هذه الحالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يؤدبنا وأن يرزقنا اتباع الحق والصواب وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا ويرزقنا القناعة والحكمة وفصل الخطاب ونسأله عز وجل أن يجعلنا من المتعظين بأحوال غيرنا وأن يحسن خاتمتنا استودعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله